ويجاهد المرأة أن تبدو شيئا من الحرية كيف؟ إن قال براغن جيرس ذي وعلمة ملايسين من الحرية مع النصر وراثورة فكلتها إذا لبست المرأة خلياً في دراعها أو في ساقها وأخذ الثالث من الحرية وكنت ولكن يجب ان يكون هناك امر اخر يقوم بهذا الامر بهذا الامر يقوم بهذا الامر بهذا الامر يقوم بهذا الامر يقوم بهذا الامر يقوم والشراء الامر يقوم بهذا الامر يقوم بهذا الامر يعني مو هي يعني مو الثانية في الاغاني هذه لا الثانيه هذا معروف معروف في الزواج الأدم الثاني يعني ما أنا جول هو شوون سألها سأل وديه لكنه حقيقي هم يقولون يقول لأنه ليس والله سبحانه لأنه ما عن البيت ولكن قال بعض العلماء انما نهى الله عن البيت لأنه هو الأكثر المتاب ولأنه هو الصبب الذي يتعادل أصحابه من عند بطول عيك ورطول السلام الا يتلقى هالك اليار <تصفيق> ويكون ذكر البايني ليس من باب التخصيص ولكن من باب ذكر الغالب <تصفيق> وأن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن حلوث الكفار فإنه يغاو باطل وعلى هذا سنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يعطل الزواج هذا الوقت انتظروا من 20 ساعات حتى انت خريب ويجوون وعاق معه هذا الشيخ يكون هو من مثال يكون افضل من البيع يمكن يفوت أما هذا العقد الذي لا يكون ينتظروا بعد على أدصابه ونكرت الله ما الله قلت أننا عقدناه الحين المترجم للتعليق المترجم للتعليق نعم المترجم للتعليق لا أقول الراجع <تصفيق> <منها تصفيق> الراجع <تصفيق> هو الأول منها العقل وهو فصير ببيض لأنه هو الذي يعني لو فكرت في معاملة لو يقع كثير هذا الوقت قريب قريلا أجد وإن ربما يكون بعد إنشغال إنشغال في الساعة عشان أشدني شغال في نعم وعلى كل حال الحمد لله ما في الساعة نقول بدل من أنه يُعقل هذا الوقت سجوا أنا في أن نلوص <تصفيق> الحين ساعة واحدة اثنين فينا في هنا <مشكلة>. <تصفيق> القاعدة والستون القاعدة والستون إنما المشهور من عند أنه إيش؟ جاه. ما فيشوا؟ قال يا صلح النكاح وسائر العقود. ما عند البيع وما في معناه مثل إجارة. أما بغير النكاح بيع وبغير العقود فإنها سفر. وعند ذلك فإنها نادرة. والناس لا حمله. وفي وجه آخر من المذهب أن النكاح وسائر العقود لا سفر. لأن العلة الموجودة فيها بي موجودة. فقاعدة السادسة والستون من قواعد القرآن أنه يستجلب الأقوال والأفعال على ما قدرت عنه من من الأخلاق والصفات وهذه قاعدة جليلة فإن أكثر الناس يقصر نظره على يقصر نظره على يقصر نظره على, يقصر نظره على, يقصر نظره على, على نفس اللفظ الدال على ذلك القول او الفعل من دون أن يفكر في أصله.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 فمن ذلك أن قوله ولو أوردناه لكي اوضح ما عندكم لا مش عندكم هكذا مش عند لا مشان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 يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك, الملك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام وقوله تعالى كيف ذلك قوله وحشر سلمان جنوده من الجن والأنس فهم, فهم يزعمون يعني كل في عمله الخاص وهذا شك على حسن إدارة الملك لأننا لو فعلنا الأعمال كلها عند طائف واحد أو عند شخص واحد لنهار فأصاب وعز عند ربن الموت فإذا وزأك فقال هذا على الماء وهذا على السياسة وهذا على السلاو وهذا على كذا فهو خير نعم وقوله تعالى وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 يدل على شدة هلائهم وسوء, وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من الرنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته وأمثلة هذا العصل كثيرة واضحة لكل صاحب, فكر لكل صاحب فكرة حسن على قاعدة السابعة والستون شخص من الضرب الأقوان والأسواة المخصوص على الأقوان شخص يعني بها على حال حمالا حسانا أو نقصا فإذا وجدنا هذا الضرب مثلا في اموره متدبر لما أقول وما أفعل استدلنا بذلك على ثمان العقل وفي ذهنه واذا رأى الان ربعه استدلنا على سوء عقله وتدبيره يعني معنا انه يستدلوا بالاتار على المؤثر هذا الشيء يستدلوا بها على المؤثر <تصفيق> القاعدة السابعة والستون يرشد القرآن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 المعلومه يتعين ان يرجع اليها ان يرجع اليها الامور ان يرجع, الأمور أن يرجع إليها وقال تعالى في جذر المؤمنين المؤمنين على في اخوانهم المؤمنين ولولا يستمنوه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اقكم مبين فامرهم بالرجوع الى, إلى ما عُلم من ايمان المؤمنين الذي يدفع السيئات هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلاما من تكلم بما يناقضه ويقدح فيه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه عن كل من كل عيب من كل عيب ونقص. قال فيه من من إذا من إذا لا؟ وتبرئه من كل عيب ونقص. من قاله فيه من قاله فيه من أذاه؟ قاله فيه من أذاه؟ لأنه لا يكون وجهًا عند ربه حتى حتى يسلّم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة اللائقة بألاقة بأمثاله من من من أول العزم. فيحذر, فيحذر, فيحذر, الله فيحذر الله فيحذر الله فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مستك من آدى موسى مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة وقال تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال ويرى الذين اوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق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 القائد الثلاثة وستون ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة. طيب ذكر المتقابلات يغني عن التصريح إذا إذا كان الفرق معلوما وهذه القاعده نعم مست... ثمان وخمسة وعشرين. اللي قبلها سبعة ها؟ لا از... هاي خلاص لا الشيخ مرتين. وصاعدة السابعة ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصليح بالمفاضله إذا كان الفرق معلوما وهذه القاعدة في القرآن كثير في, في القرآن كثير يذكرها, الله يذكرها في المقامات المهمة كالمقابله بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها من التفاوت بينها من من تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداية التفاوت بينها التفاوت بينها ويدع ويذهب الصيحة بالمفاضلة للعقلاء قال تعالى أرباب متفرقون خير أم, أم الله الواحد القهار الله خير أما لا أما خلق السماوات والارض و... ان خلق السماوات ولايات التي ولايات التي ولايات التي بعدها ورب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم سلمني رجل هل يستويان مثلا مثل الفريقين كلاما ولا والبصير والسميع هل يستويان مثلا وقال تعالى قل أنتم انتم اعلموا أم الله قل آه الله لكم أم على الله تفترون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال قبلها من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فهذا, فهذا, فهذا الموضع ترك, ترك, ترك القسم ترك القسم ترك القسم الآخر كما ترك التصليح بالمفاضلة لعلمه من المقام فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كما ليس كذلك ولا يات في هذا المعنى كثير وهو من بلاغة القرآن واسلوب وأسلوبه العجيب كقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ولما ذكر أوصاف الرسول الرسول الداعي وما يدعو إليه واعظم الناس, وأعظم الناس معارضة له قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فستبصر ويبصرون في أيكم المفتون لا يكرهها في الدين قد تبين الرشد من الغي وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفر. وذلك أنه إذا ميز إذا ميزت إلى ميزة الأشياء تميز تماما وعرف مراتبها. مالكك؟ وذلك أنه إذا إذا ميزت الأشياء تم تميز تماماً. تأذى ميزت الأشياء تميزاً تماماً وعرف مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص. تصارب تصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له والله أعلم سمعني شيء معلوم ما حاجة لأنه مجال الله خير مما الشكون لا يمعلو أن الله خير أمن أم خلق السماوات والعرض وأنزلكم السماوات وأنزلكم السماوات في حجات قضاءة وبهجة كذا وهكذا الشيء المعلوم لو, لو ذكر لو ذكر أكرم الكلام فيه أكرم وفيه لور لفاجئنا أما المغافر أنا الذي سادي دوقات من يحضر الآخرة ويرجع أحمد ربز. يعني كمان مغافر لا يقمن لا لا في الليل ولا في النهار على الوصول الذي ذكره الله عز وجل وهكذا أن الشيء المعلوم يغني عنه ما يق... ذكر ما يقابله مما هو معلوم أنه خير أو فار <تنجم> متناجعون القاعدة التاسعة والستون من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضيع كثيرة فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الاولين الذين هجروا اوطانهم واموالهم واحبابهم لله فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والإز والتمكين وابراهيم صلى الله عليه وسلم لما تزل قومه واباه وما يدعون من دون الله وهب له اسحاق ويعقوب وذريه الصالحين وسليمان صلى الله عليه وسلم لما الهته الخيل عن ذكر ربه فاسلفها عوضه الله الريح تجري بأمره تجري بأمره والشياطين كل بناء وغوار والشياطين كل بناء وغوار وأهل كه لما تزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعل، وجعلهم هداية للضالين ومريم التي احصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها يروحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه عوضه من محبته وعبادته ولنابته وإنابت إليه ما يفوق جميع جميع لذات الدنيا وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا فاتم حاجم الله عز وجل خوف من الله ورغبة مجيما عندهم من التوافق فانه يجد في قلبه جده وحلاوه وحبا للخير ما لا يمكن ان يصبح واذا انعمتم الاثنى بشهواته وفي لهو وعطلته صار هذه الشهوات واللهو حثه عليه وتجده يكون منقبضا اذا فارق هذه الشهوات طرفت عليه بنا والصائغات السبعون نعم نعم من القران نصح عند السوق وراها قال العلماء أن يسترون من السبب صار يضرب لي ولذلك أنه غاضب لله عز وجل على نفسه سبحانه هو هذا الهمر الذي ألحف بي عن طاعة الله سبحانه وتعالى إبراحيم عليه الصلاة والكامل لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء لي في الدنيا ورفه الله عز وجل كله فانتخاله خيداً <تصفيق> هي تقولها لأن لأن لأن غضه عليه هو نفسه ليطرفها على نفسه ولهذا كان بعض السلف إذا ألحق شيء من ماله عن طاعة الله أتلفه لفهم حتى يكون هذا الذي ألحقه عن طاعة الله يحيقه ويذيله أحياناً يجوز عند السيارة إيه نعم لو لو بدي لو بدي هاجي انا على صلاه الجمعه وصلاه الجماعه طب احنا وبعدين ندمج بدي احط يارا بدي بس اني اسف صلاه الجمعه بحرق <تصفيق> <تصفيق> لا زحل لا مقل لانك عارفه اغاني الان اغاني رهيبه مو في حق اهل لو في جبت حق خلوا رحمه مع مع غنيمة. نقول هذا أنت، ولا كان نقول كل كل العقوبة بالنار أنت. والله. ولكن نقول ما يقترض علماء مصالح أكثر من منك من وجماله. ولكن هل هذا مشروع لنا أن نقول مثلا إذا إذا أتحنا شيء ونمدق الله أن نفعل هذا الشيء؟ عشان لمين في بغيث لا, معنا. لا معنا. انا انتم تبون لأجل اجل للنفس وادب النفس حتى لو كان هذا الشيء عن عمران نعم لان براها عليك <تصفيق> اخاف اني غضب لله عز وجل ثم رجعت لنفسي كذا اروح اجيب It's <laughs> a اخواني كذا افتتها الآن غربا لله عز وجل ثم رجعت الى نفسي كنت راح انت يعني نقول شو يعني الله ينظر فيها ينظر لا شك إن إذا, إذا ألحظنا عن الله لا شك إنها شو؟ على من شغل المرأة أن تكون سبباً لإلحاء المساء الله إن يا ايها الذين آمنوا إن من ازواجكم واولادكم عدوا الله أن أحضرون وإيما من من يكون عدوا لنا وحذراً من ذلك وهذا هو الواقع من بعض المساء فهذا يبغى أن تنفطوا من سوجها أن بها وأن تفريها إلى الخالق وان يمكنها من رؤية النساء كثائر عجائز وما أشبه ذلك. وبعض الناس في عرش الله ليس له إلا الشهوه فقط. فهذه محل شوتي لا يهمها أن يأتي بكل ما إن إفاض الرجل عند وجود شوتي. القاعدة حتى اكو القران كفين بمقاومه جميع المشتكين ولا يعظمون من جميع السرور إلا التمسك بوصوله وفروعه. إلا التمسك بوصوله وفروعه. قد تقدم من العجلة على هذا العصر الكبير في دعوة القرآن إلى إصلاح وصلح، وفي طريقته في محاجته الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل. ويعرف ويعرف ويعرف الخلق أن عصمة من الشرور كلها كلها التمسك بهذا القرآن ووصوله وعقائده.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 ففيه الرد على جميع المقلين من الجهريين والماء والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدرة والمنسورة أو المنسوخة من اليهود والنصارى والأميين ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر أنه يذكر الله خرج هؤلاء وينقضها. ويبدي من الأساليب المتنوعة لإفسادها ما هو معروف وتفصيله هذا بالجملة لا يحتمله هذا الموضع النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتثقف أمرهم وسر دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في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 وفيه من الاصول والأخلاق والاداب الراقيه ما يردهم على اعقابهم على عقابهم منهزمين فما فيه من العدل ووجوب, ووجوب الحق ووجوب الحقوق العادله بين طبقات الناس بحسب اصولهم وما فيه من ايجاب الزكاه والالزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فهذا ما حظ عيا من جزء الأعجاب العظيم. بعده وين؟ والحق السامي والأخوة الدينية والطابة الإسلامية يمنع من تعرّض شوهم؟ أيه؟ نعم. نعم. بحسب أحوالهم. نعم. صح. أحوالهم. أما فيه من العجل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوارهم وما فيه من إيجاب الزكاة والإنزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين ووجوب القيام بالمصالح والجزء والكلية والجسئية ووجوب حفظ الأملاك والحقوق كل هذا أعظم, أعظم سد وأحكم حسن للوقاية من شرور هؤلاء المشتدين وكذلك ما حظ عليه القرآن من لزوم الأداب العالية والأخلاق السلامية والأخوة الدينية والرابطه الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها لاقدام على تح... ال... التي طريقها الأقوى تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط الناسعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستبداد والطمع والجشع فإنه... فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار الم... المخرب المدمر ما مر عليه، كما معهم سلاح أقوى، وصدقه وصدق من جاء به، ما تقدع له الجبال، وتغلق له فحول الرجال، وإذا تسرب هؤلاء إلى شرار بتوسطه. بتوسط الأخلاق الرذيلة وإحياء الآداب الجميلة وجدوا مسكة في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالحث على الاخلاق العالية والاعمال الصالحة والاداب الجميلة التي لا تدعو للشر... التي لا تدعوا للشر على صاحبه سبيله وإذا حاو وإذا قالوا ويطالبوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواه واحتجوا على ارباب الاموال بالالاهه والسيطره واحتجوا <تصفيق> على ارباب الاموال بالاستكبار والاستيطره على السيطره واستعبادهم للعباد واستبدادهم واستجادهم بالاملاك والثروه واستبدادهم بالاملاك والاموال ولن يجد هؤلاء قوه قوة عليهم وليس بهم طاقة طاقة توجي بوجه من الوجوه تصدى هذا القرآن العظيم بعدره وقصده وإجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإفطال وإبطال كل ما به يصولون ويجلون ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك استراط المستقيم ونوره الساطع وحجره القواطع لم يتوف... لم ي... لم يبقى لم ي لم يبقى في وجهه باطل إلا محقه ولا شر إلا ولا شر إلا سحقه ولا ولا ولا بقي من ولا بقي من قصده الحق والصوت إلا, إلا اختاره واعتنقه اختاره ولا ولا بقي من قصده الحق الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه ولا تأمله صاحب عقل ولا ولا تأمله صاحب عقل ولا صاحب عقل إلا خضع له فهو الحسن الحصين من جميع السرور وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. <تصفيق>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 وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم الحميد وعلى فطق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا وإن نمثل لهذا النوع أنثلة ونذكر نموذجا منه فمنها قوله تعالى من أمل صالحا فلنفسه ومن أسأث عليها للذين أحسن حسنا وزيادة هل جزاء الإخسان إلا الإخسان والسابقون السابقون إن الله يأمر بالعدل والإخسان الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وننزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فمن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شر يره وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر هو خيرا وأعظم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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين انا كذلك نجزي المحسنين والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل وجزاء سيئه سيئه مثلها وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إن هذا القران يهدي للتي هي اقوم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما على المحسنين من سبيل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 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة في, من في أفض كبير تحتوي على معاني كثيرة وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير وهي متيسره على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معانيه ولله الحمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقد يسر الله تعالى ما من عليه ما من علينا بجمعه فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتاب يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي له البصائر والعلم من المآخذ والمثالك والطرق والاصول النافعه ما لا يجده مجموعا في محل واحد ومخبر الكتاب ومخبر الكتاب يغني عن وصفه واسال الله واساله تعالى ان يجعله خارقا لوجهه الكريم مقربا مقربا لدي لديه في جنات النعيم وان ينفع به مؤلفه وقارعه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده واحسانه وهو خير الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين قال ذلك قال ذلك وكتب وختب جامعه العبد الفقير الى الله في كل في كل احواله عبد الرحمن بن ناصر بن ناصر العبد الله السعدي وقد, وقد تم ذلك في ستة شوال عام 1365 والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا زياده الضغط شويه موافقه حلو في ناس صار شعب قاعد يتجمع عندنا نشوف لنا الافضل احسن من المزج اللي نقول سيدنا النبي يا ذنار من سير يابس سفزي الشكر من يجمع كفوف المؤمنين من أن غيرها أنجز منها إن شاء الله الله إن شاء الله شين ايها المقصد وتقدم قدما إلى أهدافك ولا تنظر خلفك ولا ترجو مسوبة ولا ترجو إلا مسوبة ربك والله فينا والله و ينسى الله أن الطريق ممهد والغاية قريب والنجح مقسوم لكل صبار شكور اخوك محمد حامد الله الله يبارك لك الله سبحانه وتعالى يشوف لك قسمه في شركه التذيل الذي يستذيله بين الانسان على خطأه أو على صوابه